¡Más يلي بتكسر على الوردين فيكي عيالك يشدوا النيل تعيشوا وضعوا في الاخره ومش فاضين اعمل توبتك اوعى تاجل اخذ شرط من سين شركوا بمراح وانت جنيه في يوم هدنابق ساعة ظنين أمك عارب وانت جنيه في يوم هدنابق ساعة ظنين تسع شهور تحسب وتتقلم بس ألم محسوم فحنيه وتصفى الضغط بين أحضرها وهي تحسد تحسد تحسد وهي بتحسب انت حتوضع وصبر الخطر ان بتخضع تخضع وتصحط ضمك بين احضانه ويجي لبنها وانت Yeah. yeah.